ولكن ما نسينا على المنفعنا من عليه السلام مساله فيما يتعلق بنسخ بف... في الفحوى ها ها ها ها ها كرينا؟ ها ها ها ها ها ها ها ها ها هنا قاعد انا اصيد بعيد دم هذه قال ان كان ما قالوها خلاص اه وين وصلنا قاعد انا غير بعيد اصيد وين هنايا ورابي عيادك ملابله هنا نحاول نكمل بلا هنا يعني وين دوس اه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مدكر سينا على اي على هذا قال عليه السلام ورابعها الجواز قطعي مثله فيجوز ان ينسخ القياس القطعي قط لا ان ينسخ القطعي قطعيا مثله سواء كان نصا او قياسا ان يدل القياس قطعي أنه القطعي فيجوز ان ينسخ الدليل القطعي سواء الدليل القطعي نصا ولا قياسا وهو اختار من الحاجب ومن وفقه بشرط أن يكون في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم أما ما وجد بعد زمنه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون الناس خل الانتفائي النسطحين إذن ما السبب أن القياس يجي لنا إنسا قلنا يتبين به أن مخالفه كان منسوخا هذا إذا كان موجود في زمن الرسول إذا موجود إذا بعدها برد عين كشير. من انكشف اما انه منسوخ داخل دي جاء وقلنا ان القياس ناسخ لداخل هو منسوخ من قبل ولا انكشف ان ديه قياسي اذ يجا وقلنا نسخه الاصل من قبل اذا جاء هو متأخر يعني مع بمعنى النحابان بسلوين هو متقدم هل هو القياسي الاصل الذي يقص عليه اوه هو دي هاي ما اتجعله ايه وخامسة الجواز في الجليل الخفي وهو مذهب القاضي البيضاوي كما تقدم وفي المساله مذهب أخرى منها أنه لا يجوز أن ينسخ القياس إلا قياسا مثله نقله البرماوي عن النص الشافعي وجمهور الشافعي هو رجحه وظاهره عدم التفرقة بين الراجفية الناسق ومساواته المنسوخ فيكون قولا مغايرا لمختاره البيضاوي ومنها ما حكاه ابو الحسين القطان وغيره عن أبيل القاسم الأنماطي أن القياس المستنبض من القرآن ينسخ به القران ومستمره من السنه به السنه كلها هاي سابقا ها ايوه ها ها ها ها الأول ها لا ينسخ ولا ينسخ. أخبار جعيبين بس. ستبقى تظهر من الواحد. ها فقال. ألا ولما ما بلا رجعين قلوها صاحب الحاجية. داك قال نختار في القطعي. يعني تيح عبارة حين قال نختار في القطعي. توهم انه قد يكون ما جواب القولة. يعني نختار هذا القول. على المرات هو يجوب عليهم جمعوا معناه ما كلامه ما بش. <تصفيق> ومنها جواز به ان كانت علته منصوصه على غير الباجي والامدي وغيرهما وغيرهما ما هو مبله هو انكشاف بس القياس ما يحتاج له هنا نص لان حكم الاصل هو مثلا بدليل بنص كنت انت كنت انتكيس زياح عليه على الاصل هذا وذابت بنص جالك نص فهذا القياس إذا قم تقيس هذا على هذا وتحرمه وجعلك نص هنا جاء هو يكتب التحليل ليش نقول إن هذا ناس هذا ما نقول له الأصل ذيء، هذا هو ناس، غلق. إن كان هذا متأخر، ده هو متأخر، هو من سوق بالأسل الأول ما بيعش اللي جا إنسان، وإن كان متقدم بقول إن ده ده ناس قام نص، بيقول يا أخي هنا معكم هنا معنا هذا الأصل. الأصل يفرضون الثابت بنص بدليل من السنة إن هذا حلال تمام قمت أقيس عليه في كون حلال مهل بعدها رئيس نص إنه محرم هذا قد جاء لي قياس إنها حلال قلت ما منسخ بالقياس بقياسي هذا على هذا هو دي نسخ هذا تمام؟ قلنا هذا النص هذا النص ليش ما عارضها النص دي هلا أولا دي قمت أقيس عليه هذي وهي محل إن كان المستندة إن كان متقدم هذا. وإن كان متاخر فهذا هذا هذا على ما مخصص بس مخصص مخصص ما بيش صلاح اذا هو تخصيص ما هي المسألة. أما احتاج خسر بلد القرآن القران ما تخصيص عادي احنا حال شيء ناس ناس احنا ناس ها ما كان ما كان بس لك اذن عادي عادي ما تخصيص كيف ما كان ما تخصهم كثير ما يجيك عموم يخص له وجاتنا المساله هذه هل يجوز انه يخصص به بعضهم قالوا انه يجوز إنه يخصص به اذا قد تخصص العام وبعضهم قالوا إذا تخص بقطعي ولا ان يكونوا من اجل ان يكونوا أصل اجل ان يكونوا من اجل ان من اجل ان يكونوا ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من أحد ان يكونوا وحبا يسبر وحب القياس ما إذا ما سبر العاصل ما هو جاي قطعي أي وحبا العاصل ناسخ لا وحبا تلقلوا تقولوا <تصفيق> أنها القياسة دي ناسخ المنزل ناسخ المنزل ناسخ القياس ناسخ لا ما هذا النص بالقياس؟ <تصفيق> نص ناس خلق قياس. اذا هو ناس خلاص. اذا يبطل خلق هل قياس? الله صعد الوجه، انت هل في زمن الرسول وفي غير زمن الرسول? في زمن الرسول. متبه ناس خلق قياسك عارضه. خلاص الله اذا يبطل. ما هو لا أن... ما عند ما بالشيء ما بالشيء الحين مثلاً الحين أنا مثلاً الحين عادتنا في زمن الرسول وأباح لنا ال مثلاً ال, ال... ال... دي حق الله جرينا إن العلة في هالكين ورجع يقوم يحرم الرز دية هذا جاء وذأبحنا هذا جاء وذأبحنا هني الرز الحالة ما بهنا الرز الحالة اللي كان يحرم إيه حتى بعض غيره فقط. لا يقوم مثلاً يدرحينه ينسخلك ال الكل ولا يحلم التفاضل في المطعوم ولا كذا يهب نص في ذي ما هو جيد ما هو سابر ما هو سابر ناس خابدان ما ناس لا بل أصل وين أصل الدليل لما هو ماذا؟ تنسخ به؟ تنسخ به؟ ما هو ساب الله به ولا بدل ما هو ظني ما هو شيء لأنه لا يقاوم على شيء قطعي تنسخ به لأنه لا يقاوم ما هو شيء جاءوا معنا بان ان قياسك ذا عندك غلط ومسندك غلط والكل غلط. ما يدرجع ظهور لنا دليل مكتوعا به ظهور لنا ان دليلك وقياسك غلط.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 <تصفيق> لا لا ألا خبر الاحادي هو على تحريم هذا خبر احادي وقمت اجيس عليه تمام قمت اجيس عليه هما وزعبلين زخلي قطعي قبل نبال لي دا جعله لي دليل قطعي غرمين به جاهو غلط. عملي بالآحادي وقياسي كذلك غلط. اسمه قطعي. اسمه قطعي. القطعي ضروري ان, أن تكون قاطعا بالاصل. وريع ديك ساعد بالفرق تجيب هاوتا. مسألة في متن؟ القطعي. السند والمتن. ضروري. اذا اختل واحد منهما ولا الاثنين اثنين فهو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 مسألة فيما يتعلق بنسخ الفحوة وهو مفهوم الموافقة وقد اتفق القائلون بكونه ليس من باب القياس على جاز النسخ به ونسخه مع أصله واختلف العلماء في نسخ كل من الفحوى والأصل وهو ما له مفهوم دور آخر فهل يجوز نسخ تحريم الضرب وإفقاء تحريم التأفيف وعكسه أو لا يجوز بشيء من ذلك هو يجوز بعض ويمتنع بعضهم فيه أقوال أوله المنع مضلقاء فلا تنسخ الفحوى دون أصلها والاصل دون فحوى اللهم الا ان يكون فجاء الفحوى بدليل آخر غير المنسوخ فإنه جائز بلا خلاف وهذا مذهب أبير الحسين المصري والاخرين وإذا بدل يبدل الثاني ما حدها من المفكور لا ها بدلل الجديد وثانيها الجواز المطلقاء فينسغ كل ما الفحوة والأسر ويبقى الآخر وهذا مروين على القاضي عبد الجبال واختاله عبد الوحاب في جمعه وثالثها الجواز في الأصل وثالثها هو الجواز في الأصل يعني جواز نسخة الأصل مع بقاء الفحوى دون العكس ولا أجوز وهذا مذهب من الحاجب وغيره ورابعه الجواز فيها في الأصل خاصة في الأولى وإلا فيهما يا مجلس يعني المكان الذي يجوز نسخ الأصل مع بقاء المكان يجعل هذا المكان قال هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا هذا المكان يجعل هذا المكان هذا المكان يجعل هذا إلى علم البيان قال ما المراد بالملازمة هذه هو عدم الانفكاث قالوا ما المراد بالملازمة هذه هو عدم الانفكاث قال للمراد بالملازمة محن محن محن محن محن دو مش دو. مش يعني أنت قلب Dais من هنا إلى هنا ما, ما ف... المراد بالملازمة هذه هو عدم الانفكاث ada الملازمة هذه عدم الانفكاق قطعة ان ي كان هذه مع JIM дети هل من لا <تأكلم> <تصفيق> سوى يعني أحياناً قد ما يكون في ذا عقوبة على ذا ويكون في ذا عقوبة يبس لله مثلاً يقول ولا ترزل واجرة واجرة أخرى ورجع يقول هناك واجب على العاقلة هنا الله قد قال لا واجب على الجانب ورجع يقوم هناك على العاقلة والله وجبها على العاقلة وذلك لا يدفع ولا حاجة سامع هاو بيتي مخاوده القياس هو لا يزرع هنجان الجاني ما يلزمني ولا أدنى دين وانجودي جدوها ولا ما يلزمني ولا حاجه ولا مذلكم وانجودي جدوها البالي ها من جانا من ولا تقول لهم قعدت ثبتت بعد ما ثبتت ممكن نحن نرفع ولا ذيه وقته ثابت مين ثابت؟ قالوا الاهل المذهب ان اليد تيهمه وقال واجب زيد اربع عصابيع قالوا هاي ذاكت عندها من هنية فذيه قثبت قالوا واجب عليك انك تغسل المقدار ذيه لانها قثبت قثبت من قبل من حين قال الله اغسروا ايدكم للمرافق ضروري قالوا ازيد هنية اذا قطعها من المرفق. قالوا واجب ذيه قثبت قالوا في قطعها من ايه يا جميع ايه زيد وقال يتفيد <متعت> قالوا ليش وش به مانع وش به مانع دليل مستقل وحكم مستقل اخي عشان تبنوا على دهن ده عصر من دي محرمة ان كان قال وأين حنا دالحينه؟ لا الفحاء مع بقال أصل إذا كانت بعض في مع الأولاء، وإين لم تكون الفحاء أولاء؟ بل كانت مساوية. هذا النسك في كل واحد من العصرين الفحاء مع بقاي الآخر. وهذا مذهب الإمام ابن حمزة والشيخ أحمد الرصاص. <تصفيق> <تصفيق> هذا مذهب الإمام يحاب بن حمزة. ها ما قريت يحاب. عجش وهذا مذهب ابن حمزة. <تصفيق> وهذا مذهب الإمام يحيى بن حمزة والشيخ أحمد الرصاص وخامسة الجواز في الفحوة مع بقاء الأصل لا الأصل مع بقاء الفحوة إلا بدين آخر وهذا اختيار الفقيه عبد الله وخامسة الجواز في الفحوة مع بقاء الأصل يلا فريقنا فوق لا الاصل مع بقايا الفحوار الاخر من <تسجد> قبل <تصفيق> <تصفيق> <متحك> كم لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا ما عدم وهذا اختار الفقيه عبد الله بن زيد المدحجي رحمه الله تعالى احتج الأول وهو القائل بالمنع فيهما بأن تحريم الضرب لازم لتحريم التأفيف وإلا لم يعلم منه يعني لو ما هو لازم لما علم منه وتحريم التأفيف متبوع لتحريم الضرب متبوع متبوع وذاك كتابع اذا لا متبوع تحريم التاثيث ما هو متبوع وإذا كاتب يعني ما تابع تحريم الضرب ما هو تابع تابع ما هي ما هو تابع تابع اذا فهذا متبوع وشو تابع له ما هو سابر تابع له وبه متبوع تابع ماذا متبوع ماذا تابع على تحريم الضرب <تصفيق> إذن فهو متبور التأفير ما رحل سأله واصل ما تقول جاء زيد وعمر ما هم بيقولون عمر تابع إذن وزع زيد بيقولون أنه متبور فهنا تحريم الضرب هو تابع لتحريم التافيف فيكون تحريم التافيف متبور وتحريم التأفيف متبوع ايوه ما هو متبوع متبوع لان هذا ما هو تابع تابع إذن تابع لمن إذن فهو متبوع ما يسأل وتحريم التأفيف متبوع لتحريم الضرب وقد تقرر أن نفي اللازم والمتبوع يستلزم نفي الملزوم والتابع اللازم لا لازم <تصفيق> لا هو لا ايش قطعه اما لازم في اللازم قطعة فيه انتفال ملزم لا معنا انقضاء الاستدلال الوش لا يا خبير انهم اصلا مسألتين انهم متساويين بالعموم والخصوص فاستدل بوجود احدهما على وجود الاخر ومن افحدهما على نفي الاخر واذا كان اللازم اعم فاستدل بنفي اللازم عن نفي الملزوم العكس لا استدل بوجوده اما بنفيها لا ما دام الحين معك الضوء ومعك الشمس الشمس هي الملزومه الضوء هو اللازم الضوء عام من الشمس لا ينبه ضوء بشمس وباء كذا لا تستدل بنفيه على نفي الشمس ما هو انت اقول انت في لا الا بايشبرت انت في بنفي اللازم هنا عندك الملزوم قطعه اما انا في الملزوم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 فالذي انك مطلقة. استدل بالنفي الملزوم مطلقا استدل بالنفي الملزوم على نفي اللازم, لا اللازم. مطلقا بده مساوي بده اعم اما نفي الاستدل بوجوده وجود ذا على وجود الملزوم تمام لا السل بعده لا لأنك قد يكون اخص ما هو ذا انتفال اخص انتفال اعم هذا هنا جالك لك هنا الحين قال وين احنا في ايش لاينو سنتد في شو لا تحريم بل هو اولى فلذا بل هو اولى تحريم <تغير> ال اي من, من التافيف فهو مساوي اقل حاجه انهم مساوي مساوي اذا ما بدك سوا سوا, سوا. سوا. إذا ويد تحريم التأفيث إذا انتفى تحريم التأفيث انتفى تحريم الضرب هذا مسد الوباء على هذا الشيء دافئ. الطرف إذا انتفى الضرب انتفى التأفيث. سواه ما تبرم سواه إنه مع تبرو العلة وهو ال <رأينا> فهو سواه ذا ذا تأفيف وغير تأفيف قالوا بل بعضهم قد يكون التأفيف عسر لان التأفيف فيها كراهة وفيها كتذربة تعذيبا تاديبا والله حين تقوم القف ما بلا تضجر منه تهكم به أما ضرب حين تقوم تضرب تعذيب أما التأفيف هو هيدل على التأفيف يدل على كراهة تأفيد على الكراة ها اوبر كل على الله يكون قصاصا امر قصاص جوا خما ما و... <وصف> كساساً. كساساً جو وحب ولا سبب له الله حب لهم من ما بده يقوم يدله لا ماي يا يا <تصفيق> هي وما يدل عليه قد يقف يدل على التضجر كل ما كان مثلا كل ما فيه دلالة على التضجر له. ها الله نسمناه شي ضاهم هي نفسها هي سوى وإلا لازم أن يجد الملزوم والتابع مع عدم لازم لماذا شحنا فيها الأول وهو القائد بمنع فيهما يعني في الكل لا تدا ولا ذا واللازم أن يجد الملزوم التابع مع عدم ال... اللازم والمتبوع وأنه يرفع حقيقه اللزوم التبعيه فإذا ارتفع اللازم ارتفع الملزوم هذا اللازم هو المفهوم والملزوم هو, هو. المنطوق تحريم الضرب ف... وإلا لم يكن ملزوماً وإلا أصفع المتبوع أصفع تابعه وإلا لم يكن تابعاً قلنا ذات المنظوم على المفهوم بالإلزام والمعتبر في الدراه الإلزامية متعارف أهل المعا أهل علم المعا أهل علم البيان وهو الانتقال من الملزوم إلى اللازم في الجملة يعني ما المراد به عدم الإنفاف تمام ها ماذا قريت ها بس هيا سوا ولا جاءت المنظوم على المفهوم بلسام المنتبر في الدائرة السامية متعارف علم البيان ويستابع المنظوم سفاق هذا الحكم تابع لهذا مثل القياس والأصل لا هو يستبرر على القياس دون حقس لا يستبرر على الأصل ولا يرفع على المرأ وهو الانتقام المنظوم اللازم في الجملة فهو إذن لزوم في الجملة كلامتنا على الإنفكار هذا المقصود الإنفكار. هذا أسدنا. حين أقول لك مثلاً بالحين هذا اسد من تبغى تفهم الشجاعة؟ المراد بتياه الدلالة. دلالة هذا المراء اللازم والملزوم لأن به لزوم لازم وملزوم عقلي. هذه اللي لا يرسب أحدي ما بدون الآخر. هذه اللي هو لزوم عقلي لا يمكن أن ينفك أحدي ما بدون الآخر. هذا اللزوم. اما المرادفه اللزوم عنده المعاني الباني المعاني المعاني والبعد والانتقال انتقال الدهن من الملزوم الى اللازم ولا العكس لان قد يجي لنا بعض انتقال الدهن من اللازم هو فلان الحين تقول رايته اسدا الكنايه على العكس انتقال اللازم للملزوم ده انتقال الملزوم الى اللازم الحين تقول هذا الأسد هو ملزوم ولا هو تقول بجاه انتقال الذهن من الملزوم هذه هو الأسد إلى لازم هذه هو الشجاعة ولا العكس من اللازم هم هواف القناية وانتقال الذهن من اللازم إلى الملزوم ما المراد به انفكاهم وما انفكاهم لا اعتهب الانفكاهم تمام هذا الجملة بدون لا تناظره هو باينفق ما هم انفق له هو باينفق سهل وكل بينهم تلازم ما نشي ذلك عدم الانفكاه بل لازم هو انتقال الذهن من الملزوم الى اللازم فقط لا تلاحظوا انه ينفك ولا ما ينفك لا تلاحظ حقيقة اللزوم اللزوم ليك اكدي هو عدم الانفكاه المعنى هذا لازم هذا لان الملزوم هي عقلية ما هو ملازم عقلية وغيره بقى عادي يا بقى يعني كل شيء الشجاعة هي ذلك انا اقول لك صغير اقول ولد انا اقول لك ها اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول نمس انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا <تصفيق> أي ما المر... المراد اللزوم المراد باللزوم اللزوم عنده المعنى والبيان وهو انتقال الذهن من المزمن إلى هذا المراد باللزوم ما المراد باللزوم لا هو عدم هذا ما المراد إن من في كل مكان والآن حين قالوا المراد باللزوم اللزوم عنده المعنى سبعة. <تصفيق> لا هذا هو المكان التحيز يجعل هذا هو لازم مزمجيز و مزمجيز و مزمجيز. يعني هم يقسموا اللزوم المكان يقسم اللزوم هذا <تصفح> هو المكان ال لازم يجعل هذا هو المكان هذا هو المكان الذي يجعل هو هو المكان الذي يجعل ما لاحظوا، بده ينفك وبده ما ينفك قال المك أنه ما هو أنتقل الذهن من الحين الحين قل لا تقول له ما أغفل ما هو ما ينتقل الذهن من هذا إلى هذا؟ من تحريم التأفي فيها تحريم ذي بده ينفك وبده ما ينفك ما تلاحظ بعض الأمور ما يصور واحد يعني ما ينتقل بخاطر تدي ما هو منفك وللنهبان بلا صار لا يخضر في البعض أيها فلا امتناع الانفكاك بين اللازم والمنزوم حتى يلزم وجود المنزوم مع عدم اللازم سلمنا فعند الاطلاق يعني لو سلم أن اللزوم هنا بمعنى امتناع الانفكاك ما هو كذلك عند الاطلاق وعدم التصليح بينك المفهوم أما إذا صرح بنا فيه كما إذا قيله اقتله ولا تستخف به فإن القتل وإن كان مستلزما للإستخافة إلا أنه إذا صرح بنا فيه لم يستلزمه مانا مانا حمزة بره لا يصدق لا ماهم قالوا اني لا يجوز ماهم قالوا اقتله ولا يجوز لك انك تعزره ولا تهينه. اذا قتلتم فاحسن القتله. قال الرسول اذا قتلتم فاحسن القتله. هذا معناه انه مثلا الحين الحين تروح تقتل القصاص. لا يجوز لك انك تعزره ولا تكذا ولا تطعنك. هذا لا ينقض فيه استخفاف. اذا ما بلا روح ان تديه الاشياء الشرعية. نعم.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 قالوا سالة هو امر فعلي ولا يعتقد. لا يعتقد ان دولاك في ولا انهم غير ما كذا. ها? عندك يومر. قال مثال مثال الحين حيج قاتل ودولا ودولا كان بعض امامي قاري بعض امامي قاد اليمه قال يقول عارف دي والله وقال يقوله دوله قال دوله يقوله رات جلها ويتخمر راجع تقبل مسوره ما نقول عربه ما عاد يا والله ما جت ولا تعتقد انه فاسل قلت له اوعتقد انه جيت <تصفيق> رجعنا <تصفيق> رجعنا ما زمان عازب قلت له واحد ولا يعتقد رجني صوره هناك ها ما استاذ انا عازر من انت ما ذاك بده يستعق ما بلقت له ولا السخف هذا والمقصود انك قلت له ولا السخف لانك داعز عنده وبهالسخفه اذا ما عم تعزيل الروح انت تقدر قتل المشروع قال ان الرسول قال احسنوا القتله على المرادات حزه وتهينه و ما لا قالوا لا هي تعتقد لا يجوز قتل النفس تقلده في التسق وهو لا يجوز ما بلاك دولا كذي بلا احترام هذي هيا سوا وما نحن فيه كذلك فإنه إذا نسخت أحد الضرب كان مصرحا بانتظاهي فلا يكون لازما والتبعية في التلاه وهي باقية أما التبعية هي قصة إنها في التلاه والتلاه عدها باقية. يعني التحريم هذا يدل على هذا لا بالشيخ يعني امدلات على الفحوات تابعه للدلاله على الاصل وليس حكمهما تابعا للحكم يعني ما حكمها تابعه للحكم ما التحريم تام بيه فان فهما ها وليس حكمهما صح حكمها تابعه للحكم الاصلي يعني ان ذات اللفظ على الفحوات تابعت لذاتها على الاصل وليس حكمها ما هي حكمهم ما جالنا ما بشي ما بشي ما ادري ما تصلحوا ايش هيا كما احتج الاول وهو القائل بالمنع فيهما فيهما اول ها. احتج الاول وهو القائل بالمنع فيهما ها غير ما بلا فالحوه ولا الفحوه ولا الاسولفر دلاله صح عدلانا uma kingshkel وليس حكمها وليس حكمها تابعا لحكمه فإن, فان فهمنا فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا تحريم لا أن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف حرام ولولا حرمه التأفيف لما كان الضرب حراما فالمرتفع هو تحريم التأفيف لأدلات النفو عليه فإنها باغيه فالمتبوع لا والمرتبع والمرتفع ليس متبوعا لا لا قصده ان الحكم التحريم ما جالنا من ذي بل هو ما جالك تحريم الضرب قال الله لا تقول له ما هو تمام غير من ولا لا انه ما حرم الضرب لا من هنا الى ما الى ما بلاكون ما بلا كون دلاله التابعه الله الضرب الاصل آه. المفهوم <تسجل> آه. لا لا <تسجل> آه. الماء من الماء مفهومه لا غير يعني لا من غير الماء <تسجل> ما خبر ما الماء من الماء بس في غير في غير الاجتماع يعني إذا احتلمت وحصل ما الماء ما الماء. ما حصل ما حصل بس. ما هذه ما دخلها فيه. ما من الماء. ما ما دخلها في ما دخلاته إذا بالأسرع يا الماء من الماء مفهومه من اللي دخلنا الجماع من اللي دخلنا ما بشي إذا ما واش إذا ما جاء ما بشي يقص تمام لا عندكم مسألة ثانية هذا الماء من الماء إذا بمعنى أحتلم إذا أنزل في احتلام وجب عليه او تقال... لا او لا اذا معنا دليل اذا تقال اختانا بل قال انزل او لم ينزل وجب لا. ما هو ناس خلبه. ما هو ناس خلاله اياه ما كرهنا وايش هذا هذا